وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوه أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 من استغادوا الله كذبا، وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشرلكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيت لكم من أمركم منفقاة. وَتَرَشْ شَمْسَ إِذَا طَلَعَتْ زَوَرُعًا كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ قُرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ قُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِل فَلَا تَجِدَ ل_h وَلِيًّا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 سألوا بينهم قال قائل منهم كم قالوا قالوا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم, فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعر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 بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله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 أبصِر به وأسمع ما لهم من دونه منه ولا يشرك في حكمه أحداً وَأَتَلُّ مَا أُوْحِيَ إلَيْك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 يحلون فيها بالأساور من, من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا, خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لَهُمْ مَثَلَ الرجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وحففناهما بِنَخْلٍ وجعلنا بينهما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا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 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَغْنُ أَنْتَ بِهَا هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَغْنُ أَسْتَعْتَقَائِمًا وَلَئِنْ رُدِّتْ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُقْلَبًا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 في جنتك ويُرسل عليها ويُرسل عليها خُصبًا من السماء، فتصبح صعيدًا زلقًا أو يصبح ما أُها فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كثفيه فأصبح يقلب كفين على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئه ينصرونه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 واضرب لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا أَزْلَلْنَاهُمْ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إن مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا, فأصبح هشيما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 ويوما نسير الجبال ويوما الأرض بارزة وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربكم صف اللَّقَد كَمَا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن اجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 مهبقة ورأى المجرمون رخظا له أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا.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 إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا هُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِنْ تَدْعُوُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ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 فانطلقا حتى اذا أتيا أهل اهل قريتي استطعم ما اهلها ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَابًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نجعل لَهُمْ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا, فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا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 مَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِنَّ الذِّكْرِ وَكَانُوا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي من أعتدنا اعتدنا جهد من الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائ، فحبطت اعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جن.